موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا وآتيناهم ملكا عظيم